إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا تديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى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 ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والحلم إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه <تصفيق> بارك الله فيكم اليوم إن شاء الله تعالى آه كلامنا آه سيكون حول متن في فقه الشافعية وهو متن أبو شجاع أحمد بن حسين رحمه الله تبارك وتعالى وهو من الشافعية الذين برزوا في هذا الفن وفي هذا الفقه وجمعوا مختصرا ما يتيسر للناس لفهم هذا الفقه وقد بيّنت في المرة الماضية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن أحمد بن حسين رحمه الله تبارك وتعالى نعم إن شاء الله في العشر الأوائل سيكون المحاضرات مستمرة إن شاء الله كده قلت في المرة الماضية أن الإمام رحمه الله قد بيّن سبب تأليفه لهذه الورقات أو هذا المدن وهو أنه كان مسؤول مسؤولا فيه أي في لأن يجمع مختصرا في الفقه الشافعي أي فقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وعرفنا في المرة الماضية أو التي قبلها أن المذاهب تتعدد وهناك أكثر من مذهب ووصلت المذاهب إلى ثمانية مذاهب والمشهور منها أربعة وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهذا هو ما وصل إلينا بتمامه وكانت كتبهم مخدومة وحمى لها التلاميذ تلاميذ المذاهب فانتشرت هذه المذاهب في الأمصار وهذا المتن متن أبي الشجاع انتهيت من الكلام حول مقدمة الإمام أبي شجاع في المرة الماضية عليكم السلام وإن شاء الله تعالى نبدأ جميعا فهم هذا الكتاب فهما ميسرا لنتعلم الفقه في الدين ومن الأمور التي أعتمدها في هذا الشرح هو الدليل لأن الهدف من هذا الشرح هو كيف نجمع بين الحديث والفقه وليس فقط أن ندرس مذهبا معينا ونتعصب إليه عليكم لذلك كان مهما وهذا يتحراه طلاب العلم أن يجمعوا بين الحديث والفقه وأعلى مراتب العلماء فقهاء المحدثين لأنهم جمعوا بين الدليل واستن باطل الحكم وهذا الذي يجمع أد ادله ولا يعرف الأحكام فيها فلا تفيده وايضا الذي يتكلم باحكام شرعيه دون عزوها إلى دليل لا تنفع لذلك كان حريا على طلاب العلم حريا بطلاب العلم أن يؤصل المذهب أو المنهج الذي يسيرون عليه فهذا هو الهدف من معرفتيه أو تعليم مذهب معين دون غيره وليس العبرة بدراسة كل كلمة في هذا المذهب فقط دون التعرف على باقي المذاهب لأن الأصلة السير مع الدليل وبينت أن أصحاب المذاهب رحمهم الله اختلفوا في بعض الفروع بسبب استدلالاتهم والأصول التي كانوا يعتمدونها في جلب الدليل وتكلمت عن مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ومن جاء بعدهم من التلاميذ أخذوا عن أصحاب المذاهب ثم تعدلت الآراء والأقوال وظهرت أدلة جديدة كانت تخفى على من كان قبلهم وهذا معروف فربما مذهب فيه دليل قوي والآخر فيه دليل ضعيف وربما يظهر لصاحب المذهب في أول عمره دليل يبني عليه حكم ثم في آخر عمره يظهر له دليل آخر أقوى من الأول فيغير هذا الحكم ونرى أيضا في أكثر المذاهب أن الأئمة ربما يصل القول إليهم إلى أربعة أقوال في مسألة واحدة وربما زاد وربما قل عليكم ورحمة الله وبركاته لذلك الهدف دائما من تدريس المسائل الفقهية على المذاهب هو تأصيل طالب العلم الذي يريد أن يتفقها في الدين وخصوصا الأحكام الشرعية المعروفة بالفقه المعروف الآن اليوم نتكلم عن أول أمر في هذا الكتاب وابتدأ المصنف رحمه الله كغيره من أهل العلم بالفقه في تصانيفهم كتابه فجعله كتبا وأبوابا وفصولا وهذا تقسيم معروف عند المصنفين, المصنفين لثيما أهل الفقه لأنهم دائما في تصنيفهم يصنفون على أبواب الفقه فجعل الفقه على أبواب ليتأثر فهمه ويعرف مراده فهذا تيسير علينا لنعرف منهج الفقهاء في دراسة الفقه حتى نرى بعض الذين رتبوا مسانيد أو كتب حديثية يرتبونها على الأبواب الفقهية كما صنف أو رتب مسند الشافعي على الأبواب الفقهية كالذي صنف أو رتب علل الترميذ كبير على الأبواب الفقهية وكالذي أيضا رتب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية وغير ذلك الكثير فجعلوا من هذا الكتاب الحديث دليلا يرجع إليه في المسائل الفقهية وصنفوه على الأبواب الفقهية فإذا أردنا أن نقول بأن هناك في المذهب الحنبلي مسألة قد ذكرها أهل الحنابلة أو الحنابلة في كتبهم ونريد أن نستدل عليها بحريث فنرجع إلى مسند الإمام أحمد ننظر في من رتبه على الأبواب والذي رتبه على الأبواب هو الساعات هو إمام كبير رتب أو جعل مسند إمام أحمد على الأبواب الفقهية فيسهل على الطالب أن يستعين بهذه المصادر احمد ابن حنبل الشيباني والذي جمع له المسندة على الابواب الفقهية هو الساعاتي صاحب علم الانساب الساعاتي نعم طيب هل في صوت بسم عليكم السلام الله وبركاته طيب ففهمنا العبرة من دراسة هذه المسائل الفقهية وكيف نصل إلى الفهم الصحيح فيها وإن كان الكلام يطول حول منهج الدراسة في علم الفقه وقد بيانت الهدف من دراسة هذا المتن بالذات في هذه المجالس فالشاهد أن أبا الحسين أحمد بن الحسين أبو شجاع رحمه الله بدأ كتابه بكتاب الطهارة بدأ كتابه بكتاب الطهارة والكتاب لغة مصدر وقد بينا ابن قاسم الغزي في شرحه على هذا المتن فقال بأنه أي هذا الكتاب يأتي أو هو لغة مصدر وهو اصطلاحا اسم لجنس من الأحكام اسم لجنس من الأحكام لذلك لو نظرنا إلى معناه الذي يرد في الزهن نراه يأتي من مصدر وهو الكذب وتأتي أيضا كقولك تكتبت بنو فلان تكتبت بنو فلان فهو يعنى بالجمع والضم يعنى بالجمع والضم كتب أو تكتبت بن فلان إذا اجتمعوا إذا اجتمع قوم أو إذا اجتمع بعض الناس نقول بأن هذا تكتب أو كتيبة وهو معروف وأيضا في اصطلاح الفقهاء بينا كثير من أهل العلم بأن الكتاب معناه اسم لجملة مختصة من العلم مجتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا فلا بد أن يشتمل الكتاب على أباب وفصول ومسائل الأخرى يُيبما يندرج تحته المباحث والفروع وغير ذلك فيتعلق به مسائل فقوله كتاب الطهارة أي ما جمع. من مسائل سواء كانت أبوابا أو فصولا أو غير ذلك حول الطهارة حول الطهارة والباب أيضا لغة ما يتوصل منه إلى غيره وأيضا الفصل الحاجز بين, الحاجز بين الشيئين فهذا تذرج من الكتاب ثم إلى الباب ثم إلى الفصل ثم يأتي بعد ذلك باقي المسائل فقال كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقدار الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار <تصفيق> فقد بين بعض شراحي هذا المتن أنها في الاصطلاح فعل ما تستباح به الصلاة فعل ما تستباح به الصلاة أي لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة فلذلك جعلوها تعريفا لما تستباح به الصلاة وهذا كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فجعل الوضوء شرطا لماذا جعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة فإذا تخلف هذا الشرط فأصبحت الصلاة باطلة ولا تصح ويأثم من فعل ذلك عمدا ويأثم من فعل ذلك عمدا وكم نرى ممن يمثل أو يمزح في هذه الأمور فيجعل من نفسه وكأنه يصلي ويظهر للناس بأنه يصلي سواء على التلفاز أو غير ذلك وهو ليس على طهارة يلعبون ويخوضون في ايات الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنهي صريح في أن الله عز وجل لا يقبل صلاة ولا ترفع هذه الصلاة وهي مردودة على صاحبها إذا صلى وهو غير طاهر فما بالك إذا كان يتعمد ذلك فلذلك بعض أهل العلم عرف الطهارة بأنها فعل ما تستباح به الصلاة وبعضهم عرفها بتعريف آخر وقالوا بأنه عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناه معناهما أو على صورتهما رفع حدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر وسيمر بنا تعريف الحدث الأصغر والأكبر والتفصيل فيهما, فيهما وإزالة النجس كيف للعبد أن يزيل هذا النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالأغسال المسنون وتجديد الوطوع والتيمم وغير ذلك من الأمور وسيأتي هذا بالتفصيل في كل فصل وفي كل باب إن شاء الله تعالى إذن عرفنا معنى كتاب الطهارة فقال رحمه الله أنواع المياه وأقسامها هذا أول فصل في كتاب الطهيرة أنواع المياه وأقسامها لأن ما يندرج تحت الطهيرة يدخل فيه ما يستعمل لهذه الطهيرة والقائم على الطهيرة وأمور أخرى والطهارة هنا بالفتح أي بفتح الطاء بفتح الطاء ولها وجوه أخرى منها الضم كالطهارة كالطهارة وتأتي أيضا بفتح بكسر الطاء الطهارة نعم لكن كلها معاني تختلف عن الطهار المراد بها هنا ازالة نجس او رفع الحدث ازالة النجس او رفع الحدث او ما في معناهما يأتي بعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله أنواع هذه المياه التي تصلح للطهارة وكيف نعرف أن هذا الماء يصلح للطهارة وهذا الماء لا يصلح للطهارة وهذه الأمور ربما تختلف بزيادة أو نقص في بعض المذاهب وكل له دليله ولنا في هذا المذهب أن نبين دليل هذا المذهب وما يكون هناك دليل زائد أو دليل يثبت شيئا آخر غير ذلك أثبته إن شاء الله تعالى فقال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مية وبعض النسخ المياه التي يجوز بها التطهير سبع مية أي أن هناك من أنواع المياه التي يجوز التطهير بها وهي صالحة ليس فيها نجس وليس فيها ما يمنع من إطلاق الطهارة عليها سبع مية هناك نظم على متنع بي شجاع للعمريط رحمه الله وجعل هذه أو فصل في هذه السبع مياه جعلها في بيت وشطر بيت وتكون سهلة للحفظ أيصر من الكتاب هو قال لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذاك من عين وثلج وبرد فعدى سبع لذلك جاء في متن أبي شجاع قال المياه التي يجوز بها التطهير 700 سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وماء البرد هكذا تنطق البرد بفتح الباء والراء هذه أنواع المياه التي يجوز التطهير بها وكل نوع من هذه الأنواع له دليل من الكتاب أو السنة ثابت وصحيح لذلك اعتمدها وكثير من المذاهب وكثير من أهل العلم اعتمد ذلك لوجود الأدلة عليه هناك أول هذه المياه ماء البحر ماء, ماء السماء أول هذه المياه ماء السماء ماء السماء أي المطر الذي ينزل من السماء الذي ينزل من السماء كما قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا أول دليل من كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولذلك الماء الذي ينزل من السماء فهو طاهر يجوز التطهير منه نعم مبارك الله فيكم أخي الحبيب الساعة أيضا هناك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي اختلف في تصحيحه وضعيفه ولكن تصحيحه أولى وقد بينا صحته الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه التلخيص الحبير في أول الأحاديث ذكر ذلك الحديث وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر هل في صوت إن شاء الله قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وهذا كما قلت حكم بصحته أو حكم بتحسينه جملة من أهل العلم وقد رواه الخمسة إلا قد رواه الخمسة من أهل السنن من أهل السنن حتى هذا الحديث يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على ما يريد وما يغنيه عن السؤال بعد ذلك يقول له هو الحل ميتة هو الطهور ماؤه الحل ميتته السائل لم يسأل على الحل منه وميتته ولكن لأن نبي صلى الله عليه وسلم علم بحاله وبأنه في البحر ربما يقع له شيء مثل ذلك فيتحير في حكمه فبين له أن الماء الذي البحر طاهر وأيضا الماء الميتة البحر أيضا طاهرة ميتة البحر إذا رأينا سمكة ميتة فهي حلال هي حلال فإذا ماء السماء وهو المطر وماء البحر والبحر دائما يكون مالحا ماء البحار مالحا ويختلف عن الأنهار يختلف عن الأنهار يعني أذكر بيتا بيتا يعني من باب معرفة أن الفرق بين البحر والنهر في العذوبة وغيره قالوا أو قال الشاعر لو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح ماء البحر من ريقها عذب فيعني يستشهد بأن ماء البحر مالح هل الصوت واضح؟ الله مستحن طيب فيستشهد لأن الأصل في البحار بأنها مالحة مالحة وهذا بعكس من ينظر في مياه الأنهار فيراها عذبة لذلك جاء بعد مياه البحر بمياه ماء النهر بماء النهر فقال ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء النهر ماء النهر كما قلت هو العذب وهو يتمثل في أو مثل النيل والفرات وما يكون في معناهم أو في معناهما مثل الانهار التي في العالم كله هذه الانهار العذبة يجوز التطهير بها فهي طاهرة ماء النهر وماء البئر وماء البئر هذه البئر التي هي عبارة عن مكان منخفض فيه ماء في ربما يكون في الصحراء أو غير ذلك طيب طيب الآن صوت واضح هذه البئر ماءها ليس نجس ليس نجس ولذلك قين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء لا ينجسه شيء وإن كان في خلاف أو فيه كلام على هذا الحديث ولكن حسنه كثير من أهل العلم الماء لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء وأيضا لما سئل عن بئر بضاعة قال بجواز الوضوء منها الوضوء, من الوضوء منها وهو توضأ منها صلى الله عليه وسلم هذه بئر بضاعة بئر قليلة الحجم قرب الزراع طولا وذراعين عرضا وكان يلقى فيها ببعض الميتة أو غير ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ذلك لم يطلق لفظ النجاسة على الماء فيها نعم فماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر وماء العين وماء العين. العين هذه هي مكان خرج منه الماء كينبوع خرج منه الماء ربما خرج من الأرض أو من الجبل خرج من الأرض أو من الجبل أو كان فيه سخرة فقام زلزال فجعل هذه السخرة تنشق ويخرج منها ماءا فذلك يسمى عين فذلك يسمى عين وهذا العين او هذه العين أيضا طاهرة يجوز التطهير بها والنبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم ماء العين وماء الثلج وماء الثلج ماء الثلج الثلج الذي يتساقط من السماء عبارة عن ثلج يجوز الوضوء به يجوز الوضوء به وهو لما يذوب يتحول من معناه هذا إلى الماء فهو يجوز التطير به أيضا وماء البرد أيضا ينزل من السماء ولكن هذا يكون ليس كالثلج ويكون فيه جمود يكون فيه جمود ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد, وماء البرد هذه أنواع المياه السبعة لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذاك من عين وثلج وبرد هكذا قاله العمرية رحمه الله هذا أسهل في الحفظ من المنثور من أراد أن يحفظه هو خير له يعني له مياه أو لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذاك من عين وثلج وبرد فإذا سئل يستطيع أن يستحضر هذا أو هذه الأبياد فهذه الأمور أو هذه الأنواع من المياه يجوز التطهير بها فهي طاهرة في نفسها ومطاهرة لغيرها إلا ما سيأتي بعد ذلك الكلام على أقسام المياه الأربعة من حيث الطهورية والمخالطة والنجاسة وغير ذلك وبيان أن في هذه المياه ربما منها ما يتحول من كونه في أصل خلقته الطهورية إلى أنه طاهر فقط او أنه مخالط أو أنه نجس وغير ذلك وهذا ان شاء الله عز وجل سيكون في المرة القادمة في الكلام حول المياه تنقسم إلى أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس أو نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير وقلتان خمسمائة رطل والأصل هي رطل بكسر الراء وليس رطل خمسة 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصحاح بعض النسخ فتحت الراء لكن الاصل كما يعني اخذته عن المشايخ او ذكر في بعض النسخ المحققة هو ب كسر الراء ان شاء الله تبارك الله فيكون الموعد ان شاء الله عز وجل في المرة القادمه باستكمال هذا المد وأسأل الله أن يكون هناك إفادة تكون هناك إفادة إن شاء الله تعالى من هذا الكلام ونكون قد فهمنا وعرفنا أنواع المياه وكيف إذا صادفنا مكانا ليس فيه شيء فكيف نصل إلى هذه المياه إذا رأينا بحرا إذا رأينا نهرا إذا رأينا عينا إذا رأينا بئرا إلى غير ذلك من الأمور وكل هذا سيكون فيه تفصيل أيضا فيه سيأتي من أمور تساعد في فهم هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى لأن الفقه كله مبني بعضه على بعض فالذي يأتي في مسألة يفيد في المسألة التي قبلها فلا بد أن نجمع بين المسائل حتى لا نتشتت في الأمور ان شاء الله عز وجل